الْيَوْمَ يئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمَن يُّ الرَّ فِي مَخمَ صَاتٍ غَيرَ مُتَجَان فِيّئِثِّم فَإِن ضُلهَافُور الرَّحي يَسأَنونَكَ مَاذَا أُحَِّ لَهُم Kõl õhill lakum الطيبات وما علمتم min الجوارح mükellibin tõalimoon سكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات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 اِذَا أَثْمَيْتُمْ إِنَّ أَجْرَهُ حِسَابِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ